أربعة، استمع إلى الأسئلة ثم أجب عنها حسب الحوار واحد، أين يدور هذا الحوار؟ اثنان، متى يبدأ هذا البرنامج؟ ثلاثة، بين من يدور هذا الحوار؟ أربعة، ما موضوع البرنامج؟